قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فقركم أول مرة فسيلغضون إليك غروسهم ويقولون متابوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يبعوكم فتستفيدون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عجل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 كش تضر فلا ينفكونكش تضر عنكم ولا تحون ولا الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويقاصون عذابه إن عذاب ربك كان محضورا وإن من قرية إلا نحن نهلكها قبل يوم القيامة أو عذبها أو عذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكونا